لآن, لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا ل ج ي و ل ا أ ك و ن ا للعلوم ن ا واحدة س أمة ج ن ا ن يكفر ب الاسلاميه ر ح م ق ن ف لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا و ا ل آ خ ر ه عند ربك للمتقين ولولا أ ن يكون الناس امه واحده لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج, ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا, ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا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 م و س و ل ه النابلسي للعلوم ن ه ا ل ا س ب ل ه م م ه ت د و ن حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين القرين ولن يَنْفَعَكُمُ اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون افانت ل ظَلَمْتُمْ ي و أَنَّكُمْ ل م و تسمع ُُِ الصم َّ أ َ و ْ تهدي َِْ العمي َُْْ ومن ََْ كان ََ في ِ ضلال ٍََ مبين ٍُِ ف إ م ا نذهبن بك ف إ ن ا منهم منتقمون أ و نرينك الذي وعدناهم ف إ ن ا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي اوحي إ ل ي ك فاستمسك بالذي أ و ح ي إ ل ي ك إ ن ك على صراط مستقيم و إ ن ه لذكر لك ولقومك وسوف ت س أ ل و ن و ا س أ ل من أ ر س ل ن ا من قبلك من رسلنا أ ج ع ل ن ا من دون الرحمن آ ل ه ه يعبدون ولقد أ ر س ل ن ا موسى ب آ ي ا ت ن ا إ ل ى فرعون وملئه فقال إ ن ي رسول رب العالمين فلما جاءهم ب آ ي ا ت ن ا فلما ج ا ء ه باياتنا اذا هم منها يضحكون وما نريهم من آ ي ه الا هي اكبر من اختها واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون ُ فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون ونادى فرعون, في قومه ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون أ م أ ن ا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا القي عليه أ س و ر ة من ذهب أ و جاء معه ا ل م ل ا ئ ك ة مقترنين فاستخف قومه ف أ ط ا ع و ه إ ن ه م كانوا قوما فاسقين فلما اسفونا ت ق م ن ا منهم ف أ غ ر ق ن ا ه م أ ج م ع ي ن فجعلناهم سلفا ومثلا ل ل آ خ ر ي ن